Hello. on down Thank you. تقول <تصفيق> بأن um. and فأخذتهم صائقة العذاب شهد عليه Oh. وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي هِيَ غَلَتُوا بِرَبِّكُمْ أَضْدَأَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْقَوْمِ فَنْيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْذِينِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بين أيديهم وما خلفهم وقطق عليهم القول وحق عليهم ذا خنث من قبلهم من الذين تولوا الانس انهم كانوا قاسر وَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ أَن يُنْذِرَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بَلْ الذين كفروا عذابا شديدا ولا ننجي انه ولا ننجي انه اسوا الذين كانوا يظلمون بَالِكَ جَزَاؤُ أَرَادَ إِلَّا هِنَّ انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون <تصفيق> نحن أولا صالحا الذي <تصفيق> بينك صدر وما يلقى إلا ذو حُول الناظيم وإما يزغرنك الشيطان للزور ومن آياته النيل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا قَمَلِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ فِاسْتَكْبَرُ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ثَلَاثِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ من آياته أنك ترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِيِّ الْمَوْتَاءِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَغْفَرُونَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي يَأْمَنُ مَنَ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ النَّذِي كفروا بالذكر لما لا لرسول من قبلك. لا قضي بينهم وإن ولا تضعوا إلا بظلمه ويوم ينادي لَعَنَهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا أَنْوَمْ إِنَّمَا الْعَالَمُ غَوْرَ أَمَنَ السَّمُ لا يَقُلَنَ علي عنده لحسن، فلا ننبئ أن الذين كفروا بما. All <laughs> سيتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء